قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا للذين لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ وَمَنْ أَسَاءَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ ولقد آتينا بني الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر وآتيناهم بينات من الأمر فنختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فنختلفوا إلا من بعد ما جاءهم بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء انهم لن يغنوا عن الله شيئا انهم لن يغنوا عن الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض وان الظالمين بعضهم والله ولي للمتقين والله ولي للمتقين هذا باصير للناس وهدا ورحمه لقوم يوقنون هذا باصير للناس وهدا ورحمه لقوم ان حسب الذين اجترحوا السيئات ان ندعلهم ان حسب الذين اجترحوا السيئات ان ندعلهم الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ فَأَحْيَاهُمْ وَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ أَأَنْ هَٰيَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ قلَ قَمضغُ السَّمواتِ وَلأَفضَ حَكتِ وَللتُدزاء وَللتُدزَ كُل نَنفسْ إِ بِمَا كَثَبَت وَغُم ل يُظلَمون وَللتُدز كُونَك إِ بِمَا كَتَبَت وَغُم لا يُظلَمون